الباب التاسع والثلاثون ومئة باب استحباب السلام إذا قام عن المجلس وفارق جلساءه أو جليسه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى باحق من الآخرة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن